ثلاثة الحروف العربية بالضمة قراءة أو بو تو ثو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو دو Tu, dhu, u, gu, fu, ku, ku, lu, mu, nu, hu, wu, yu